وَتَعْلَمُ الْمَلَائِكَةُ تَعَٰنُ إِنَّ مِن حَوْلِ اللَّهِ يُسَبِّحُونَ فِي حَمْدِ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حسنا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذق لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله تَقْلُبُهُمْ فِي الْبِلادِ كَذَّبَتْ قبلهم قَوْمُ لَهُ قَوْمُنُ حِيَ وَالْأَحْزَابُ مِنْ ذِكْرِهِ وَت بِرَسُ جِ خُذ وَجدَ بِبطل وَجدَ بِبقل قُمْ فَأَخِذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّ قَوْلِ مُرَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كفروا أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ gesù bao